119. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك 111. ورضعنا عنك وزرك 112. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن نمعل العسر يسرا انمعل العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب